لَشَمْسٌ يَغْشَىٰ بَيْنَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَّىٰ لَيلٌ سَابِقُ نَهَارٍ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وآية أن أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغريقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين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 إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعل إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستضيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون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 umm binun ve هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وَلَوْ نَشَاءُ لَضَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا ولا يرجعون وَمَن عَمَّرَهُ لَنَنكِسَهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِطَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لهم ما عملت أيدينا أن عالما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وما شارب فلا يشكرون. والتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم مهما لهم جد أحذرون فلا يحزن كقولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون أو لم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين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 أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْنُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Bismillahirrahmanirrahim. والصفة صفة، فالزجرة زجرة، فالتاليات ذكرى. إن إلهكم لا واحد. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إن زين السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يستمعون إلى الملائِ الأعلى ويقذفون من كل جانب. دحورا ولا عذاب واصل إلا من خضف الخضفة فأتبعه شهاب ثاقل فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من ظين اللازل بل عدمت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإن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 إنهم مسؤولون ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 هلائک لهم رزق معلوم فواكه في جنات النعيم على شرور متقابل يطاف عليهم بكأس من بيضاء لذة لا فيها غول و لهم عنها ينزف مكنون فأقبل وَمِنْ على بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ طَائِرٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا عظاما أئن لمدينون قالها الآت من الطالع فاطلع فرأه في سواي الجحيم قال تَالَ اللهِ إنكِ تَلَتُرْدِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمِحْبَارِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا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 فنظر نظرة في النجف فقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ دُبِيرِينَ فَرَأَى إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه زحفون قال تعمدون ما تنحيون والله خلقكم ما تعملون قال ابن له بنيانن فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين.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 فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُ لِلجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيَا أي إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرؤيا إِنَّا كذلك نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إن هذا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ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 الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لنحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلّياس إن كَذَلِكَ نَجِزُ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُطَلَّ من الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجِنَّهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إلَّا عَجُوزاً فِي الْقَابِرِينَ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ Nusbihin, vbileil, fala tağvilun, ve inneyu nusel min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 فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتيهم إلى ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من أفكيم لا يقولون ولد الله إنهم لكاذبون إصطف البنات على البدين ما لكم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 إنهم لهم المنصور وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون عذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما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 فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن ماابة يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق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 أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نِعْمَ العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب ردها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد الناس سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب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 والشياضين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسفاد هذا عضاءنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلف وحسن مااب وذكر عبدنا أيوب إذ ناد ربه أن مسني الشيطان بنصبه عذاب اركض برجلك هذا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَبَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَالْخُزْبِ يَدِكَ الْضِيعَثَنْفَضُرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثِ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبَادَ إنه أواب وذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وللأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخلصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وذكر إسماعيل واليسع والكفيل وكل من الأخيار هذا ذكر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَا آتَيْنَاكُمْ جَنَّاتٍ عَدْنِ مُفَتَحَةَ لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٌ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أتْرَادٌ هَذَا مَا تُعْدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقٌ مَا لَهُ مِنْ نفاد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 وقالوا ما لنا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أمزاقت عنهم الأبوصار إن ذلك الحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا من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 لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفر فإن الله غني عنكم ولا يرضان عباده الكفر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 فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن ربه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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ اذْغَمْكُمْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 وَوربًا اللهَّهُ مَثَلَ رجُناًا فيِيهِ شُرركَ أتَشاكِسّونَ وَرَجلُ سَلََ لرَجلُ هل يَتَوان مَمثلَلَ الحَمدُ للَّهِ بَأكأكثرَهُم لا يَعبون إنِكَ مَتُ وَإِنهُ مّتونُ ثمَُّ إنِكُمْ يَومَ القيامَةِ عِندَ رَبِّكُْ تَخْصمون Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Rahim, Maliki Yümdin. İyakan ve İyakan AStayin. İhdin Sırratı Sırâdâllezîne en'amte aleyhim غَيْرِ الْمَغْبُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Kardeşlerim, bir adet tilavet secdesi yapılacak. Şimdi aş-ı şerif tilaveti olacaktır. اعوذ بالله من ve şön I know. Hmm. очку ственkin Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَدْرَاكَ ما ليلة القدر ليلة القدر خير Ruḥ fiha Allahü Aalim. Subhan Rabbika Rabbil Hizze, ama yasifun. Ve Uh, return